هذه سرايا نتغذى السير في سفر طويل تمشي على سم الصفائح بلا صراخ أو عويل هذه سرايا نتغذى السير في سفر طويل تمشي على سم الصفائح بلا صراخ أو عويل وتنوشها زرق السهام بكل فاجن أو سبيل لا تستريح من السرا ولا بها تقيل تمضي بأيديها المشاعل من سنا شمس رسول تجدوا بلحن الحق فالدنيا مرنحة تميد تنضي بأيديها المشاعل من سنا شمس الرسول تجدوا بلحن الحق فالدنيا مرنحة تميل يمضي العزيز بركبها ويكبل الارض الذليل ويكبل الارض الذليل ويكبل الارض الذليل فأتمصرون جهادهم أم فوق أعينكم سدول يا قوم طال سباتكم وحتوفكم في أن يطول أفتبصرون جهادهم أم فوق أعينكم سدول يا قوم طال سباتكم وحتوفكم في أن يطول فالشمس في رأي الضحى تغشى الروابي والسهول والخيل تمرح في أعنتها ويضربها الصهيل ويزلزل الآفاقة كبير يراد ذهر رعيل اسمعوا يا من تخلفتم فذا قرع الطبول ويزلزل الآفاقة فقط تكبير يردده الرعيل قوم اسمعوا يا من تخلفتم فذا قرع الطبول هذه مشاهد في سبيل الله والمجد الأثيل هذه مشاهد في سبيل الله والمجد لفحاتها يوم الرحيل. من غاب عن لفحاتها وارتاح لي الظل الضليل سيظل تكويه ندامته الى يوم الرحيل حتى ما هذا الشح بالاموال والروح النزيل تقعون نصرا في سلاسته كراشفة سنسبيل حتى ما هذا الشح بالاموال والروح النزيل تتبعونا نصرا في سلاسته كراشفه سلسبيل كان هذا ظنكم فشقوا إلى زمن طويل ان كان هذا ظنكم فشقوا الى زمن طويل ان كان هذا ظنكم فشقوا الى زمن طويل قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملامح